Qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu maddan hatta itha raaw ma yu'aduna immal 'adhab wa immas sa'atu man huwa sharrun makanaw wa ad'af jundan دَاوُدُ هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهُ أَطَلَّ عَلَى الْغَيْبِ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَلَا نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر تقينا إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من تأخذ عن الرحمن عهدا وقال التخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا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 عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 119. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا